بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد سفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم قر جهادا في سبيلي وابتغاء مغاتي تسرون إليهم بالموذة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفون يكونوا لكم أعداء ويبسكوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ووجهوا لو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 إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَاحْفَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمُ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توسلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن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 إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما أنفقوا ذلكم حكم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 واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بايعنك على الا يشركن بالله شيئا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 يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْذُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكفر